تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من تلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الكدس ولو شاء اللهم اختتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 قد تمين من الغيب فمن يكفر بالطاووت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاووت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحييها به الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال من لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنه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 والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من نملا ولا ادل لهم اجرهم عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قرب معروفهم ومغفرة خير من صدقه يتبعها ذا والله وَنُحَليم ياأَُّهَّينَ آمنوا لا تُطِوا صَدَقاتِكُم بالِالمَنِّ وَْأذاكَ الَّم فكُمَا لَهُورآ لاَا تُطِلوا صَدقاتِتُم بالِالمَنِّ وَأَذاكَ الَّم فِ قُ لَهُ رآأََّ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ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 ولا تيمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمروا فيه واعلموا أن الله رهي حبيب الشيطان يعدكم الفقر وينهركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقه من خير يوف إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغليا يَحْسَُمجَاهِل أَْنَ مِنَ التَّعفُ ف تَعْرِفُكم بِسمم لا يَسْستَلولًا النَّاسَ الحَافَ وَماَاثُم فقُ مِ خَييرٍ فَر اللهَّه بِه عليم الذيينَ يُم فقونَ أَموالهُم بِالَّلِ أهل سرا وعمالية فلهم عِندَ عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يطومون إلا كما يطوم الذي يتخبطه الشيطان من المسر. ذَلِكَ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا ترلمون وإن كانتوا لسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 ولا يأب كافر أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتك الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيدا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل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 ذلكم أقسط عند الله وأقوى للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا تبايعتم ولا يضاره ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوهُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ على سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ يُؤْمِنُونَ بِالَّذِي بِهِ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ رَبِّنَا قَبْلِكَ لَا عَالِمَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْمُتَّقُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُمْيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَكُودُوا النَّارِ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِطَابِ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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ذين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وتنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط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 فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِئَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ان الذين يكفرون بايات الله ويبغضون النبيين بِغَيْرِ حق ويقتلون الذين يأمرون بالتقوى من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالتقوى من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت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 قُلِ اللهم مالك الملك تُقتِي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتُعِذُّ من تشاء وتُذِلُّ من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تُولِد الليل في النهار وتُولِد النهار في الليل وتُخلِج الحي من الميت وتُخلِد الميت من الحي وترزُق من تشاء بغير حساب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 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب ودد عندها رزقا قال يا مريم أن نالت هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنا لتدعى زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائر يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة, مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 وَنَادَىٰ كُلَّذِي جَنبَ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكهلا ومن الصالحين.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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جدتكم بآية من ربكم أني أخلط لكم من الطير كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحير الموتى بإذن الله وَنُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَخْزِنُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِدْتُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ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 وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أدورهم، والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذتر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لهم فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل, ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإَِّ الله لَهُو العزيد الحَكم فَإِتَ وََّهُ فَإِ اللهَّه عَبُم بِالْمُفْسِدين قُليا أَنَّ لتتَادِتَ عَلَ إ كَرِمَةٍ سَوائ بَنَ آ وَدَغِنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّ اللهَّه وَلا نُشرِكَ ب شَيْئ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 أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاددتم فيما لكم به علم فلم فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وُهْبًا فَضْلًا يَرِ اللهُ يُعطيهِ مَن يشاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يشاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطان يؤده إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينان لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الكمبين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فل منَن أَوْ فَابِعَحديه وَاتَّقافََِّ اللهَّ يُحِبُ المُتَّكين إ الذينَا يَشْتَونَ بِعَْد اللهَّهِ وَأَيمَانِهِم سَمَنَ قَلييدًا أُلائِكَ لا غَلَ قَلَهُم فيِيآخَِةِ وَلَا يكَلّقُله وَل يكَِّم الله وَلَا يَوظُور إلَْهِم يَوْمًا قِيامَةِ وَلَا يذَِّيم وَلَهُ مذاَام َم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَبَدِيعٌ يَدَّعُونَ نِسْنَةً بِالِاتِّهَادِ لِتَحْسِنَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ الله وَمَا هُوَ الله عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ ما كان ببشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وَلَا يَمْلِكُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُوكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أأقرأتم وأخذتم على ذلكم بصري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك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 أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خاربين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم وأولئك هم الضالون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِمْ مَالٌ أَوْ وَلَدٌ ظَاهِرًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن ناصرين.